وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا امْتِكَاءً وَتَحْذِيهَ فَتَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِن الذين يكفره ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله fscanfqonha thumma takunu alayhim hasratan thumma yaglabun وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لَيُمِنَ ذَالِكَ الْقَذِيفَ مِنْ قَنْبٍ وَيَجْعَلُ الْقَذِيفَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُوقِمُهُ دَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كل الذين كفروا ان انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين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 مَنْ نَنْعَمُ لَا وَنَعْمَنُ النَصِيرُ